وَقِهِ الْمَسَائِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتَ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 أَنَايْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ثَنَتَيْنِ فَاتْرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَٰهَ خُروجٍ مِّن سَبِيلِ وَلَكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّر كَرُ إِلَّا مَن يُنِيبَ فَذَكُرُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ و فِي عُرْدَرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَ هم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ غُمَيْضٍ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ